وداعا انفل دزهره اذا مات احضن القبر وداعاً صق دقل علم بنا يشبر الفجر وداعا فل دت الزاهره اذا مات احضن القبر وداعا صا دي قل علمي بنا عش بنا عشر يوم بهول فج وتور في بقيع من جنان انت ضحول عطر ولاكن جن دوكدام حسين لام ينال سيتر زينو لا يا ناس وداعاً فدّت الزهرة إذا ماتوا ما بنول قبر وداعاً صه دق العلم بما عشين يوش في الفجر ترب في باقي من جنان انط العطر العطره ولكن جندتك قد حسين اون لا يا اهل سيد ولا حسين اون لا إذن ماذا حل بالحسين ثلاثين ضيم لمى ورمية على البوغاء في الصحرى ثلاثين ضيم لمى ورمية على البوغاء في الصحرى وضع من الله يذوق ماء وساهمون يا يخرق الصد وضع من الله يذوق ماء وساهمون يا يخرق الصد بنا عليم دار سمو بنا عليم سا هو واخذو مزيده عن ضيل عرو كسره وكاد العوف ق شيء امري ق اي وا نحن نودع مولانا الإمام جعفر الصادق ونلحده في تلك الملحودة ولكن سيدي ومولاي أبا عبد الله من الذي أكبره ومن الذي ضعه في تلك الملحودة بل بقي بالعراب تطعه الشامس بحرارتها والخيول صاعدة على ذلك الجسد الشريف مسوية ذلك الصدر الشريف بظهره هذا وزينب في الخيمات تنظر إلى ذلك الجسد رافعة دعوتها إلى رسول الله منادية جدا يا رسول الله انظر إلى القوم ماذا يصنعون في ذلك الجسد الشريف لم يكتفوا بقتله ولم يكتفوا بقطع رأسه هم يمثلون بذلك الجسد يا رسول الله هذا الذي قلت في حسين مني وأنا من حسين وداعا فلدت الزهراء اذا مات احن القبر وداع صادق العلم بنا عش ياش فجر وداعا حسين وداعا وداعا وداعا إمامي إمامي وداعا وداعا فألدت الزهر مات حضن قبر وداع امصا دق العلم الى عشيع يوش بوه الفجر وتر في بقيع حلم جنان انت انبح حل عطر ولاكن حسين الأم ينال سترى حسين الأم ينال سترى <تصفيق> ثلاثا ضل مرميا على البغاء في الصحر وضام يذوق ماء واسموا يخرق الصدر ثلاثا عطشا ثلاثا غريب ثلاثا وحيب ثلاثا سليم على البوغايف في الصحراء وضع من لم يذوق ماء وكاذل اوف قاني يا هوي وكاذل اوف قاني يا هوي لشيء مريم قطع نحره وهي تنادي زينب ابي وامي خلي ابن امي يا شيم يا شي خلي عنك حسين يا شمر اترك ابن أمي هذا عزيز وفاطمة اتركه يا لعين وحسين عفا رؤودي عقبر السلامي من عيشين بهيين بنور الهيامي واسم حنوطي بمسكي الختامي ولكن حسين ذبيح الحسام ذبيح الحسام فلاغ قل إلا نزيف وصغام ولانا شيء الا قيون الحمامي وكسروا وضلع العين وطحنوا العظامي واجع فارؤودي عقبر السلام بنعشين بنهيين بنور الهيام وأسمى حنوطين بمسك الختام ولكن ذبيح الحسام ذبيحون الحسام فلا غسل إلا نزيف السهام ولا نعش إلا خيول الحمان فلا غسل إلا خيول نزيف السهام وحرقوا الخيام وكسروا ظلوعين وطحنوا الظامين وقطعوا لرأسين وحرقوا الخيام وحرقوا الخيام <تصفيق> يا علي وجعفار أديع قبر السلام بنعش بهي بنور الهيام وأسمى حنوط بمسك الختام وأسمى حنوط بمسك الختام ولكن حسين ذبيح الحسام ولا غسل إلا نزيف السهام ولا نعش إلا قيول الحمام وكسر ظلوع وطحن العظام وقطع لرأسه حرق الخيام لاغوا لا وس الا مزيف ولا نحش الا زيفوا وس حامي ولانا حق الا بعد وكسروا بلوحين فتحن العظاميه وقطعن لراسي وحرقون